Called productions. crash zijn fijn. We zijn fijn. We zijn fijn. We zijn fijn. We zijn دمار بلدك تعمل لي حالك مجاهد بيش بالمصاري لأنك للمصاري عابد سوريا من لنصين كازب من نص كاذب من الثاني عم يشوف بالعين أنا مخترب منصاب بحاله صدني كنت قاعد ببيتي صرت عما حادي اللقمي قاعد عالحدود بلكي لا من موجود أنه تتعمر سوريا والحرب تبلش بالخمود أنا سوري هيك بكتب على الهوية أنا سوري تيمطط الطائفية أنا سوري من وسط اللازقية سوريا بدأ حنان ما بدأ حرية يا بلادي عرفانك عدنادي عولادك موجوعة وحاسك عم ابكي عطرابك عما يقتل القتيل وكاسك يا وطن اللي سمينا شهيد بقلب الحوية اندفن وضع البلد متل مراعاة ودبابي صاروا يقلبوا الاخبار ويسمعوا عتابه <تصفيق> يلا الغرابة مجتمعنا فأس حقت الأسمة بكيس عم يدور على عاشية <تصفيق> مع كل اللي صار تدخلت صهيوني عم اسكت غاصب عني وبلدي قدام عيوني صدقتوا الإعلام اليهودي وكنسبت الإعلام السوري تحت بواطعة ساكرينك فتح الورد الشوري نكحت عند فن إسارة الصلاة عندي إسارة قلبت وصورت مصر وقلت وهي إيلي سارة يا بلادي